بسم الله الرحمن الرحیم الیف <تصفيق> لام أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولن قد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون ساء أما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم وما جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا من الصالحات لن كفرا عنهم سيئاتهم ولن تزيّن لهم أحسن الذي كانوا يعملون ووَصِينَا الْإنسانَ بِوَالدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَكَ لِتُشْرِكَ بِمَا لِيسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطْعِعُهُمَا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 وَلا جاء أن نَصررُ مِن ربِّكَ لاقول إن كُن معكم أَلَس الله بعلممَ بم في صدور العالمين وَلا يعلمَّ اللهم الذين آمنوا وَلاي يعلم المُنافقين وَقال الذين كفروا لَِّذن مَنُ التبيعوا سمنا والنحمِ الْ خطَاياكُم وَماهُم ببحاملين من خطياهُم م شيء إنهُم لذبون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 ولوطا إذ قال لقومه إنكم لا تأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أإنكم لا الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر المُنكر في نادكم المُنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسولنا إبراهيم بالبشر قالوا إن مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بما فيها لن ننجي له وأهله إلا امرأة كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسولنا نوطاس أبهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إن من وأهلك إلا مرأتك كانت من الغابرين إن موزلون على أهل هذه القرية رزًا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية مبينة لقوم يعقلون وإلى مدين خاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجعوا يوم الآخرة ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادوا وثمود وانقطب زين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان فصدهم عن السبيل فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولم قد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكل أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظل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 حق في ذلك لاايه للمؤمنين قتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والموكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا أَهْلَ الكتاب إلا بالتي هِيَ أحسن إلا الَّذِينَ ظَلَمُوا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كونت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوت العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أوزل عليه آيات من ربه قل إنما الله وإنما أنا نذير مبين أو لم يكفهم أن أزلن علنت الكتاب يطلع عليهم إن في ذلك رحمة وذكران قوم يؤمنون قل كفوا بالله بيني وبينكم شهيدا يعلو ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله ولا هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولو أجل مسمّل جاءهم العذاب ولا يأتينهم بوتة وهم لا يشعرون لا يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيفة بالكافرين يوم يغشىهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقولون ذنقو ما كنتم تعملون يا عباد يالذين آمنوا إن أرضي واسعة فأيها يفعبون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون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 الله فانا يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له ان الله بكل شيء عليم ولا ان سالتهم من نزل من السماء ماء فاحيا به الارض من بعد موتها ليقولوا ان الله قل الحمد لله بل لا يعقلون